يا أيها النبي قل لما في أيديكم من الأشراء ليعلم الله في قلوبكم خيرا, فيكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وَإِن رِدُّ خيانتك فَقَدْ خَانُ اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَادُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَفْوَاسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا والذين آعوا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَذَلَّلَهُم مِّيثَاقُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ لَخَبِيرٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِذًا كَبِيرَ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 ويهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم